على قدر العزيمة والمواقف والعطى سلمان عزيز منحنا إلا الرب الكون سبحانه وريث المجد حاكم نجد شجاعا يرهب العدوان كريم اللابسط يد يغيث الشعب بإحسانه عطاه الله سيف الحق سيف موحد لوطانه أبو تركي حليف النصر لسرج وعتل أحصانه واخذ من طينة سعود السخية الطيب والإحسان واخذ من حكمة الفيصل وصار الحزم عنوانه، واخذ من خالد البسمة وجود ينذكر للآن واخذ من فهدنا الراحل حماية أمن جيران واخذ من حب عبد الله الشعبه واستقربان على كل البشر حزمه وعزمه واعتلاشانه ورثهم سيدي خير الوريث مرجح الميزان أخو نورة عم عين الحسود انثار بركان على يمناه بن على أمن البلد سهران ولي العهد لحمول الوطن ما تكهل امتانه وعلى يسراه ابو سلمان على رقاب العدا شامان فتح صدره الشعب المملكة من قبل بيبان قبائلنا معك يا سيدي عدنانه وقحطان توكل واحتزم بالله على الشيطان وعوان تفشى سم من خان العروبة واتبع طهران وترياقه على يدك وبمرك نقل عسنان لك الله جيشك الباسل دحرهم في جبل دخان وأودع خاين الملة يذوق الذل بعيان تقدم وانت قايدنا تقدم والعدو خسران تقدم والنصر قسمك عليك الله وامان نهي نيران والحوثي وشعبك يا يمن مهان بقامعنا على الهقوة على منزاد طغيان تحالفنا وحنا قبل جيرتنا عرب واخوان جسدنا واحد وينعش جسدنا قوي ايمان صدا رعد الشمال يهيب العايل ونفعه بان يموت الحاقد بحقده وحزمك زلزل اركانه سحابة نصر ناديمة بإذن الواحد المنان أن تحيزم يا خنورة ورد العز من صانة تحيزم يا خنورة ورد العز من صانة عبد العزيز سويلم أرميثي سويلم.